وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ حَبِيلًا فَعِظُوهُنَّ وَسَاهِمُوا امسكوه بالمعروف او سرحوه بالمعروف امسكوه بالمعروف او سرحوه ولا تمسكوهم ضرارا لتعتدوا وَمَا تُمْسِكُونَ نَغْرًا وَلِتَعْتَبُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَكَ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا فَاخْرُجُوا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَزْوَاجَهُمْ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاذْكُرُوا عِنْدَ كَمْ كُنْتُمْ وما أنزل عليكم من الهتاب والحكمة يعيهكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم واتقوا الله واعلم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 فلا تعبدوهن ان كن احنا ازواجهن اذا ترضى بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أذكر قال لكم واصهر ناديكم اذكرو واصهر والله يعلم وانتم لا تعلمون والله يعلم وانتم لا تعلمون والوَالداتُ يُرضَِّ أَولدَهُ حَلَنكَان لَيد وَوداتُ يُِنَّ أَولادَهُ حَم لَكَانلَ وعلى المولود له رزق ونكفته بالمعروف وعلى المولود له مول رزق ونكفته بالمعروف لا تكلفن اسا وسعها لا تكله نفس إشا لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده لا تضر مِثْلُ ذٰلِكَ وَعَدَدٌ وَالِفُ مِثْلُ ذٰلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ارَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جِنَاحَ عَلَيْكُمْ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَوْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا, جناح عليكم فلا جناح عليكم إذا ما آتيتم بالمعروف فلا دناح عليكم إذا تلنتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا الله بما تعملون بصير واتكوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير